بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا به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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم مَا كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخسني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغائين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاءون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فآجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرخنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاذن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُنُقٌ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 إذ قَا لَهُمْ أَخُهمم لوطٌُ أَلا تَتَّقُون إنِنّي لَكُمْ رَرسُول أَمين فَتَّكُم اللهَّ وَأَطعون وَما أأَسألكُم عليهلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِللاا على رَبِّ الْ العالممين أَتَأتُونَ الذُكْرَانَ مننَ العالممين وَتَذَهُ ماَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُم مِنْ أَزْواجِكُمْ ببلَْآتُم قَوْم عَدُون.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 إن لكُمْ رَرسون أمين فَتَّكُم اللهَّه وَأَطيععون وَماَا أسألكُم عليهلَيْهِ منِن أأَجرٍ إن أَجرِْيَ إِللاا على عبّ العالممين أَوْفُ الكَيلَ وَلا تَك مِنَ المُخْسِرين وَزنِنوا بالِالقِسْقواس المُسْتَقم وَلا تَبَخَصَّ سَأشاء أَهُم وَل تَعثَموا في الأوْضِ مُفسِدينين.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 كَذَلِكَ سلكناه فِي قلوب المجرمين لا يؤمنون بِهِ حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء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 ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إِلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن